اعوذ الله من الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم Trevor! <laughs> Let me ask There he is. لقد كان في قفص أو ما الذي رفع السماء هو <تصفيق> الذي 如果是无理的 yeah wa <laughs> Children, will your warnings. Oh All <laughs> ويقول للذين كفروا او Yeah. <laughs>